توقفنا بالأمس يا عم عندما كان الإمام يشرح المسألة الثالثة عشرة من مسائل الآية الثالثة من سورة النساء وكان الإمام يتحدث فيها عن قوله تعالى ذلك أدنا ألا تعولوا نعم يا ولدي فماذا قال مولانا الإمام القرطبي في ذلك؟ قال الإمام إن المعنى أن ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحق وتجوروا يقال عال الرجل يعول اذا جار ومال ومنه قولهم عال السهم عن الهدف مال عنه وقال ابن عمر انه لعائل الكيل والوزن ثم اورد الامام بضعه ابيات من الشعر يدلل بها على هذا المعنى فتح الله عليك يا ولدي وبارك فيك الآن يمكننا لقائنا مع مولانا القرطبي هيا بنا إلى الكتاب الجامعي ومولانا الإمام سبحان وتعالى يا إله إلا الله والله أكبر والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس قلنا يا إخواني عالى الزمان أي جار ومال وعالى الرجل يعيل إذا افتقر فصار عاله. ومنه قوله تعالى وإن خفتم عيله في سورة التوبة ومنه قول الشاعر. وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل ويقال هو عائل وقوم عيله والعيله والعاله هي الفاقه وعالني الشيء يعلني اذا غلبني وثقل علي وعال الامر اشتد وتفاقم وقال الشافعي قوله تعالى ألا تعول أي ألا تكثر عيالكم قال الثعلبي وما قال هذا غيره وإنما يقال عال يوعيل إذا كثر عياله وزعم ابن العربي أن عال على سبعة معان لا ثامن لها يقال عال مال الثاني زاد الثالث جار الرابع افتقر الخامس أثقل السادس عالى أي قام بمؤونة العيال ومنه قوله عليه الصلاة والسلام وابدا بمن تعول السابع عالى أي غلب أما قول السعلبي ما قال هذا غيره فقد أسنده الدار قطني في سننه عن زيد بن أسلم وهو قول جابر بن زيد فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبق الشافعي إليه، وأما ما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا يصح، وقد ذكرنا عال الأمر اشتد وتفاقم حكاه الجوهري، وقال الهروي، وقال أبو بكر يقال عال الرجل في الأرض يعيل فيها أي ضرب فيها، وقال الأحمر. يقال عال الشيء يعيلني عيلا ومعيلا إذا أعجزك وأما عال كثر عياله فذكره الكسائي وقال العرب تقول عال يعول وأعال يعيل أي كثر عياله وقال أبو حاتم كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا ولعله لغة وقال الثعلبي المفسر قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب سألت أبا عمر الدوري عن هذا وكان إماما في اللغة غير مدافع فقال هي لغة حمير وأنشد وإن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعالى يعني وإن كثرت ماشيته وعياله وقال أبو عمرو بن العلاء لقد كسرت وجوه العرب حتى خشيت أن آخذ عن لاحن لحنا وقرأ طلحة بن مصرف ألا تعيلوا وهي حجة الشافعي رضي الله عنه قال ابن عطية وقدح الزجاج وغيره في تأويل عالمين العيال بأن قال إن الله تعالى قد أباح كثرة السرار وفي ذلك تكثير العيال وهذا القدح غير صحيح لأن السرارية إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع وإنما العيال القادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة المسألة الرابعة عشر تعلق بهذه الآية من أجاز للمملوك أن يتزوج أربعة لأن الله تعالى قال فانكحو ما طاب لكم من النساء يعني ما حل مثنى وثلاث ورباع ولم يخص عبدا من حر وهو قول داود والطبري وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه على ما في موطئه وذكر ابن المواز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين وقال أبو عمر قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين وبه قال أحمد وإسحاق وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة وهو قول الشعبي وعطاء وابن سيرين وغيرهم والحجة لهذا القول القياس الصحيح على طلاقه وحده وكل من قال حده نصف حد الحر وتلاقه تطليقتان وإيلاؤه شهران ونحو ذلك من أحكامه فغير بعيد أن يقال تناقض في قوله ينكح أربعا والله أعلم والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وآت النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم وفيه عشر مسائل الأولى قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن الصدقات جمع الواحدة صدقة قال الأخفش وبنو تميم يقولون صدقة والجمع صدقات وإن شئت فتحت وإن شئت أسكنت وقال المازني يقال صداق المرأة بالكسر ولا يقال بالفتح وحكى يعقوب وأحمد بن يحيى بالفتح عن النحاس والخطاب في هذه الآية للأزواج قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج أمرهم الله تعالى بان يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم وقيل الخطاب للأولياء قاله أبو صالح وكان الولي يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئا فنهوا عن ذلك وامروا أن يدفعوا ذلك إليهم جاء في رواية الكلبي إن أهل الجاهلية كان الولي إذا زوجها فإن كانت معه في العشرة لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلا وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئا غير ذلك البعير فنزل قوله تعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة وقال المعتمر ابن سليمان عن أبي زعم حضرمي أن المراد بالآية المتشاغرون الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى فامروا أن يضربوا المهور والأول أظهر فإن الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد لأن الله تعالى قال وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى إلى قوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة وذلك يوجب تناسق الضمائر وأن يكون الأول فيها هو الآخر سبحان الله المسألة الثانية يا إخواني هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق وليس بشيء لقوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة فعم قال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن أجورهن بالمعروف وأجمع العلماء أيضا أنه لا حد لكثيره واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه في قوله تعالى في نفس الصورة وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا المسألة الثالثة قوله تعالى نحلة النحلة والنحلة لغتان وأصلهما من العطاء نحلت فلانا شيئا أعطيته فالصداق عطية من الله تعالى للمرأة وقيل نحلة أي عن طيب نفس من الأزواج من غير تنازع وقال قتادة معنى نحلة أي فريضة واجبة وقال ابن جريج وابن زيد فريضة مسمى قال أبو عبيد ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة وقال الزجاج نحلة أي تدين والنحلة الديانة والملة يقال هذا نحلة أي دينه وهذا يحسن مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية حتى قال بعض النساء في زوجها لا يأخذ الحلوان من بناتنا تقول لا يفعل ما يفعله غيره فانتزعه الله منهم وأمر به للنساء والله تعالى أعلى وأعلم وإذن يا عم فقد نزلت هذه الآية الأخيرة لتقضي على تلك العادة السيئة التي كانت متبعة في الجاهلية عندما كان الولي يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئا نعم وهذا يا ولدي من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه لها فقد أعطاها حقها في التملك بعد أن كانت في الجاهلية مهضومة الحق مهيضة الجناح فرفع الإسلام عنها هذا الإصر وفرض لها المهر وجعله حقا على الرجل لها وليس لأبيها ولا لأقرب الناس اليها ان ياخذ شيئا منها الا في حال الرضا والاختيار وهكذا يا ولدي فقد ادركنا الوقت كما ترى قم الان الى شؤونك وغدا بمشيئه الله نواصل لقاء المبارك مع مولانا الامام القرطبي وكتابه الجامع لاحكام القران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 الجامع لأحكام القرآن يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية تقديم محمد إبراهيم عبد الباسط بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي طلبت الشهادة الاعتبار